إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزأهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهيرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويقاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدرها تقديرا 111. ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا 112. عينا فيها تسمى سلسبيلا 113. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا 114. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم في أبسوس خبروا واستبرقوا وحلوا أساير من فضة وسقىهم ربهم شرابا طهرا إن هذا كان لكم جزاء و كان سعيكم مشكورا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 إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا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 119. إن شاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما